Mm-hmm. <laughs> ذل حار منصر ذي للمكتول زمنه غضطر هذه رجلت طول دون ويلي ويلي كل حار منصر ذي للمكتول زمنه كيف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 سوالو لو وليد الحراره مظين والتسعيشا من سوالو وليد الحراره مظين والتسعيشا اي وي وي من شر من دير مش دول زمانا قيدا مسلو في الجيّع ركن توهم في اللعنة عيوه آخركنا نسوسم زمانا قيدا مسلو في الجيّع ركن توهم في نسوسم في HÖONEI DAN TÄT wird Niin Ulla innen liwieerman HÖONEI DAN TÄT RED MÄ capacity-Suzie asa Ebenät avengence FANDichi لهذي الحالي بدال ما شمل دور المسيح النوى، إلى وقت الجاي يسالي تدوري فنساليه، ولهذي الحالي بدال ما شمل دور المسيح النوى، إلى وقت الجاي يسالي تدوري فنساليه، تاعيرك خاصه على لاهار الديام ايودي وينك ذالحار من صرم مدير الدكتوت سمع نقير الغار تاخذ كيفردن